ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة ودموع العارفين وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل يدور مع سيد من سادات الصحابة وكبير من كبرائهم وكما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالامثل فكلما على قدر الرجل في الدين كلما اشتد بلاؤه فنحن مع رجل كبير من كبراء هذه الملة كان يسميه أنس بن مالك ويقول عنه وعن عمر رضي الله عنه وعن عمر وعن جميع الصحابة كان يقول عنهما أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو سيدنا في هذه الحلقة وهو صاحب هذه الحلقة وقد مر بأبو بكر بلاء كثير عامة أهل الهدى والتقى والرشاد والرضى وأعظم ما مر بأبي بكر رضي الله عنه وابتلي به تلك الواقعة الشهيرة التي قصتها علينا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري من حديث ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت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 الذي كان الإسلام فيه غريبا ومع هذا كان بيت أبو بكر الصديق بيت إسلام كله أسلم أبو بكر وأسلمت زوجه وأسلم أبوه وأسلم أهله جميعا رضي الله عنه وهذا لأنه قدم الله ورسوله على أهله لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم المال جاءه أبو بكر بكل ماله فقال يا أبو بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله ونعم ما أبقى لهم فلما فعل ذلك بقي لهم الله ورسوله فأسلموا جميعا وكانوا جميعا من أهل الجنة فتقول عائشة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم طرفاي النهار الصبح آخر النهار بكرة وعشيّة فلما ابتلي المسلمون واشتد بهم الإذاء وكان الكفار قد أطبقوا قبضتهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستعملوا قوتهم تلك المتكاثرة ضد هؤلاء النفر اليسير الذين ليس معهم شيء من العتاد يصدون به عن أنفسهم فلما اشتد بهم البلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة للهجرة قال يذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا صالحا ملكا صالحا هو النجاشي لا يظلم عنده أحد فلما اشتد الأمر عليهم خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد موضع في الطريق إلى الحبشة لقيه ابن الدغنة وابن الدغنة هذا يمطق بنطقين وهو سيد القارة القارة هذه قبيلة مشهورة كانت من أرمى القبائل يعني يصيبون في الرمي عشرة من عشرة ولذلك قالوا قد أنصف القارة من رماها أنصفها من رماها لأنهم ناس بيعرفوا يرموا كويس فأي حد يحاربهم بالنبل هم يغلبون فلما لقي ابن الدغنة أبا بكر الصديق عند برك الغماد قال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي إن قومي منعوني من العبادة فأنا أن أخرج أعبد ربي في أي مكان إن أرض الله واسعة فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر مثلك في شرفه وفضله في قومه ومرؤته وسؤداده لا ينبغي أن يغادر بلده أبدا إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك ولا يؤذيك أحد أقول له إن مثلك في هذه الصفات العظيمة التي لا يتصف بها إلا السادة على حد قول القائل لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتالوا إن فيك صفات يا أبا بكر ليست في كثير من الناس فكيف يفرض في مثله ارجع فاعبد ربك في بلده ولن يضرك أحد فارتح ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل الكل اللي هو الضعيف الذي لا يقوى على حمل نفسه شخص اللي هو مش مش عارف يمسو أموره يعني هو يحمل مستوى يعني ينفق عليهم من ماله ويتكفل بهم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق أنا له جار هذا وقع في جواري لا يمسه أحد بسوء فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذن بصلاته وقراءته ولا يستعلم بذلك فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ولساءنا قال ذلك ابن الدغن لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره اشترط عليه هذا الشرط فلم يكذب بها أبو بكر واخذ يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة وللقراءة في غير داره ثم بدى لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره بنى مسجد قدام البيت يعني وبرز كان يخرج إلى هذا المسجد وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش وكان أبو بكر رجلا أسيفا رجل يتأثر بالقرآن رقيق القلب إذا قرأ القرآن بكى فكان هذا الموقف يعجب نساء قريش وذلاريها وأبناءهم فكان إذا قرأ أبو بكر اجتمعوا جميعا حوله ووقفوا من هنا ومن هناك فخشي من ذلك كفار قريش وأفزعهم أن يسمعوا صوت الحق من أبي بكر لأن الكفار يعلمون جيدا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه أصحابه من بعده والحق الذي ان صفى قلب مرئ منهم فلا شك أنه سيسلم به وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن أشرافهم أبا البختري ابن هشام وأبا جهل وأبا سفيان وجماعة منهم كانوا يأتون في الليل ويتسللون خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون قراءته فإذا أرادوا أن ينصرفوا قبل بزوغ النهار يعني يلتقي بعضهم ببعض يخبطوا في بعض فيقول أحدهم للآخر ما جاء بك تبتعملين فيقول ما ليس شيء إنما أردت أن أسمع ما يقول هذا الصابق شفوا أوليه محمد دوت، فيقول بعضهم لبعض لو رأاكم صبيانكم وعبيدكم ونساؤكم لفتنوا بكم حيث هدأوه إذا رأوا أمثالكم من الكبار يفعلون هذا هيعملهم إيه فيتعاقدون ويتعاهدون أن لا يعود أحدهم لهذا الموقف أبدا ثم إذا كان اليوم الذي بعده أتوا جميعا فيلتقون وهم ينصرفون آخر الليل فيأخذ بعضهم على بعض المواثيق أو تعملوها تاني كده محمد يعني لو شفنا يقول إيه المسلمين يقولوا إيه أصبيان يقولوا إيه آخر مرة فيضلون على هذا حتى تعاهدوا وتواثقوا ألا يعود أحد منهم لذلك وهم يعلمون أن ما جاء به نمصر حق فكانوا يخشون إذا قرأ أبو بكر في فناء دار وعلى صوته وهو صوته أسيف يعني يقبل القرآن بحزن فيقطع القلوب ويبكي فإذا رأاه نساء مكة رقت قلوبهن له ولم يصدقوا فيه ما يقوله صناديدها من أن هؤلاء قوم جاءوا بسبب الآلهة وتسفيه الآباء كما هي دعوة الظالمين في كل مكان وزمان للتنفير من أهل الحق يريد أن ينفرهم المسلمين الملتزمين يقول لك إرهابيين دائما معهم السلاح بيتدربوا على حمل السلاح وبيقتلوا المسلمين الآمنين كلهم كذا يقول لك كلهم كذا فينفرونهم من جميع أهل السنة ومن جميع متسننين في إزبقاء الأرض ولو سمع الناس صوت الحق لمالوا إليه وهذا حاصل لما فتح على الناس الآن وسمعوا أصوات الحق وبلغتهم هذه الفضائيات المشرقة المنيرة في سماء الإعلام مال الناس جميعا إلى هذا الدين الحق لأنه دين الفطرة يخاطب القلوب والنفوس ويغلبها على نفسها ولذا خشى كفار مكة من ذلك وأفزعهم أن يسمع نساء مكة صوت أبي بكر وأن يسمع غلمانهم وشبابهم صوت القرآن يقرأ من قلب مخلص رقيق أسيف ففزعوا إلى ابن الدغنة وقالوا ما على هذا ما على هذا اتفقنا مر أبا بكر أن يعبد ربه في بيته اتفقنا معك لما أعطيناك لما وفنا لك بجوارك وذمتك أن يقرأوا بكر داخل الدار الآن هو خالف معك فإن كان يقرأ في داره وإلا لسنا مسؤولين فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا أنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل معاك ونجيره ولا نؤذين وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ذمتك ولسنا مقرين له استعلانه بقراءته وبالصلاة قالوا معليش لما يسمع الكلام ويصلي جوه ويقفل عمس الباب بالمفتاح ومحاديش يسمعه لإما إحنا ممكن نضرب ونعمل في اللي ممكن ما تعملش قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك علي انت فاكر إحنا تفانا علي فإما أن تقتصر على ذلك وتصلي في بيتك ولا يسمع أحد صوتك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ذمة قالوا ما حبش حد يقول أن أنا بعد ما أجرت حد حد ضربه فإما أن تقتصر على ما يحميك وإما أن تخرج من ذمتي وإما أن تحر معهم تراجع يعني ما لا يغتر أحد بوقوف الكافرين مع ليس سندا ابن الدغنا لما رأى بكر في برك الغماد قال له ما ينفعش تيمشوا تعالى نأف معاك عندما بدأ الأمر يجد وهسيخسر زعامته ويخسر ما هنالك قالهم عليش أنا آسف ما فاش أكمل معاك لإما تسمع الكلام ونبح بايب لإما تحر منك ليهم وتخلى عنه فورا وهكذا الكفر لن يكون أبدا سندا للإيمان الجماعة الأول ما يتضربوا يروح يبكوا عن مجلس الأمن ويعياطه للمشعار في الأمم الأم المتحدة هؤلاء وهمون يصنعون كذلك ولن ينصرهم هذا ولا ذاك لن ينصرهم هذا ولا ذاك وينبغي أن يردوا جوار هؤلاء فقال له أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرض بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل أرد عليك جوارك وأرض بجوار الله عز وجل وكان الصلاة يومئذ بمكة فقال لقد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين بتين يصف المدينة يعني وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ورجع إليها بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر رضي الله عنه ليخرج فقال صلى الله عليه وسلم له على رسلك أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي قال أبو بكر أترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي أن تخرج مثلنا يعني قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه قال الصحبة يا رسول الله وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر حتى أذن الله له بصحبة النبي الأعظم وكانت أعظم أنقبة لأبي بكر وصار ثاني اثنين إذ هما في الغار كما قص ذلك ربنا علينا فأبو بكر أخرج من داره وأخرج من بلده ولم يكن يومئذ بالذي يخرج مثله كان سيدا من أسياد قريش ولم يصل به إلى هذا الحال إلا دينه الذي أوقعه في هذا الإشكال مع هؤلاء وجعله يفقد عزه وسؤدده ومقامه وجاهه دينه ورضي بهذا في سبيل أن يرضى الله عز وجل عنه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب لقد حسبها أبو بكر وأصاب الحسبة لقد علم أن من ربح الله لم يخسر شيئا ومن خسر الله لن يربح شيئا أبدا فيليت الناس يعلمون ذلك فلا يسخطون الله تعالى لرضى الناس كما هي عادة أهل هذا الزمان ترى أحدهم إذا أمر بشيء من دين الله عز وجل يقول الناس تأكل وش إزاي يعمل كده لو عملت كده الناس تأكل وش عيب ما ينفعش فلان يقول إيه والناس تقول عليا إيه يقول الناس مشاء ينبغي أن تعبأ فقط بنظر الله إليك اجعل الهموم هما واحدا لا يهمك ماذا يقول هذا أو ذاك إنما يهمك الذي يستطيع أن ينعمك وأن يعذبك هذا فقط الذي يهمك وهو الله عز وجل الذي يملك لك الضر والنفع الناس لا تملك لك, لك شيئا كما في في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن عباس خلفه قال يا غلام ألا أعلمك كلمات ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا استعانت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد قدره الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قضي الأمر هذا أمر محسوم قبل أن تولد بل قبل أن يخلق الله السنوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء عنده في الذكر إن الله تعالى كتب مقادير الأشياء كلها كتب ما يكون وما كان وما يكون وكله مكتوب عنده قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة مكتوب هذا سيموت وهذا سيعيش وهذا سيعذب وهذا سينعم وهذا سيغتني وهذا سيفتقر لا تتعب نفسك لا ترضي أحدا على حساب الله بل قدم الله عز وجل فقه هذا أبو بكر فقها تاما ولهذا قدم الله على كل شيء على الجاه قدمه وعلى المال قدمه وعلى أهله قال أبقيت لهم الله ورسوله فقدمه على كل شيء ولم يعبأ بشيء ولهذا رفعه الله مقاما عليا فصار أبو بكر علامة على الإيمان صار حب الصديق علامة على التصديق وصار مبغضه خارجا من هذه الملة بل زنديق صار, صار الطاعن في أبو بكر زنديق كما قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام واعلم أنه زنديق فكيف بالطاعنين في سيد هؤلاء جميعا وكبيرهم وسيد الصحابة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهذا بلاء ابتلي به الصديق الأكبر على قدر مقامه وإنما يبتل الناس على قدر دينهم فإن كان في دينهم شدة ضوعف لهم في البلاء وإن كان في دينهم رقة دينهم خفيف على, على, على, على أد حالهم زي حالتنا كده يأتيهم البلاء يسيرا ولا يستطيعون فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يقوي ديننا وأن يصبر كل مبتل وأن يبشره في الدنيا قبل الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعظم ترق رغوات والقلب قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون